إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة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 117. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 118. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 119. إن الذين جاءوا بالإفك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 سَمِعْتُمُوهُ أَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عَا والله هم الكاذبون ولولا كذب الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افتضتم فيه عذاب عظيم اذ تلفقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به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 أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ لِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّيَّالِ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 يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أَن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم يَرْتُونَ وَلَا بَيْعَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضله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 وقد صَلَاتَهُ صلاته وتسبيحه والله بِمَا بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه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 اي يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جند ايمانهم لان امرتهم لا يخوج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 وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَ فِيهِمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارتضى لهم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 وََّ بِينَ لَْ يَبلَلُ الْ الحُلُمَ مِنكُمثلاثَلَثَ مَغوَات مِن قَبِ صْوَلَاتِ الفَجرِ وَحينَ تَوعونَك يَابَكُمْ مِنَ الوهِي وَمِنْ بعدَعْد صْوَلَاتِ الععيشَاء فَل تُأَْرَاتِ لَكمْ لَْسَ عَلَْكُم وَلَا عَلَيهِم جُناح بَعْدَون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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَتْ يَبَهْنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج وَلَا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت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 يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا ANْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم